بالله من الشيطان الرجيم Ill uh, Ma! woman ما دل لا لقد <تصفيق> أفضل Fallah Love يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتقذون أم اتقذوا call okay. What